اسْكِنُونَا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْا الرُّوحَ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 وكأي من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا اتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسول يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ